Bئس مثel القوم الذين كذبوا بآيات لها والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله إن زعمتم أنكم أولiاء لله من دون الناس فتمنه الموت فتمنه الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم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 فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فاسعوا, فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لكم إِن توم تعلهون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتقوم فاظل الله وذكر الله، وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون. وَإِذَا وَأُوْتِ جَاءَةً أَوْ لَهُ وَنِفَضُوا إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْلَّهُ وَمِنَ الْتِجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ